dari nakhil dan apnabil kau di dalamnya banyak buahnya dan di antaranya ada kudus dan وَهُنِّ وَاصِبْ غِلٍّ الْأَكِيدِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِكَ وَلَكُمْ فِي جَمَانَفِعُ كَثِيرَةٌ ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ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 قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك في جامد كل زوجين اثنين وأهلك، فسلك في جامد كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ